كل رجل يخشى الطلالة إلا انا فأنا من يجعلها تخشى الطياء كل ملك يسقط إذا طفت شمسه أما انا فإني أحرق النهاية بنفسي قد تسأل من هو هذا الذي يتنفس كبرا وأقول لك لست أهلا لتعرفه هذا ليس ضوى الشمس بل هو رعب If you man? I'll ask you to ask yourself I'm a light in the dark, and in the dark, I'm a dark I'm with the sun, I burn with my pride, no one like can stand by my side Escalade, Escalade أنا لست قديسا ولا ملكا بل نص في جحيم ونس في فلكا متى طلعت شمسي على عدو تحول أسدي إلى ملك أتواضع لا فتواضع ضعف وضعفي مفقود كما النبض في صخرة تقولون من أجسر الناس أقول سلو الأرض من داس فوقها بفخري كيف يقاتل من يرى في نفسه إلها فقد سطوت من نفسي صارت جباره لست مثلكم انا افنيت الفوارق بين المجد والكبري انا اسكن ملذ العظماء الخوف في عيني اعدائي يا my with holy know my power know my كل لحظة شروق أصير قضاءا تسقط الرجال ويبقى أسمي دعاءا ذاب كملح أمامي وأنا البح إذا نفخت صدري يحتس الصخ قالوا الخطيئة في قلبي تسكن ولكن انا خطيئة لا تسجد سيحرق كل ما يقف نحوي فأنا نجمة السحق وصوق المجنود ظلي اماما استروسا تفخر بغلبتي وانا كنت الشمس ظلمتي تسمى الخطيه العظمى ما طلع قلبي كبدا بلجالتو نجمه هو يسحب ظلمتي من في الجدران وانا اسقطها في رمش واحد من سماء قالوا هو ملك الظلمه تحكم وفي كل صباح ابقى انا ولكن ماذا يحدث إذا غابت الشمس وصوتي يجيب يغيب الملك ويدقى الشعر والألف <تصفيق> قالوا لا تقاتل هذا هو النهاية فقلت هي النهاية التي أستحقها في قلب جحيم بلا سيف ولا درعي دايع حتى فني شرعه ليس ضعفا أن تموت بجبر بل ضع افتح يا وتخشى نفسك فمتو انا اجتسيل الضياقي